التسجيل التاسع استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه وتبادل الأدوار مع زملائك هل كتبت واجب علم التوحيد يا عبد الرحيم؟ نعم والحمد لله وقرأت درس الوحدانيتي ما معنى وحدانية الله؟ هي باختصار لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا صحيح. قال تعالى وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أي؟ لا يعبدون معه أحدا ديننا دين الوحدانية الدين الحق قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام